بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوت والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمدات العماد التي لم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 صَوْتَ عَذَاب إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد فَمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَم فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وذاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي تم مرضيه فادخلي في عبادي ودخلي جناتين